الحمد لله رب العالمين نحمدك ربنا حق حمدك ونزن عليك الخير كله ونشكرك ولا نكفرك الحمد لله الذي خلق فسوى وقدر فهدى الحمد لله حمد كثير وطيبا مباركا فيه حمد من أما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما شاء من شيء بعض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 وصفيه من خلقه وحبيبه من لغ الرسالة وعد الأمانة ومصح الأمة وكشف الله عز وجل به الرمة حتى تركنا على المحدة البيضاء ليلها كنهارها اللهم صل وسلم وبارك عليه في الأولين والآخرين في الملأة على إلى يوم الدين وارد اللهم عن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعهم بإحسان واجعلنا منهم وأحشرنا في زمرتهم يا رب العالمين اللهم أمين ثم أما بعد أيها الأحبة الكرام أحباب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم بنوف الرحمن في بيت الرحمن عز وجل طبتم وطاب من شاكم وتغواة من شاء الله من الجنة منزلة مع اسم من أسماء الله الحسنى ونحن نتابع هذه السلسلة اسم من أسماء الله الحسنى وهو اسم الكريم سبحانه وتعالى وأنا أحضر هذه. الكلمات استشعرت بكرم الله عز وجل وتكريمه للإنسان وأن الإنسان مكانته عند الله غالية وأنه لا يجب للإنسان أن يذل نفسه ولا أن يهن نفسه لأن الله عز وجل فضله ورفع قدره وهذا ما أريد أن أخبركم بما فتح الله به علي فإن كان من فتح فرزقكم ساقه الله على لساني وإن كان من غير ذلك فإنما هو من ذنبي ومن الشيطان ونسأل الله العفو والعافية أيها الأحبة الكرام اسم الله الكريم هناك أسماء يجب على الإنسان أن يتخلق بها من أسماء الله وهناك أسماء لا يجب على الإنسان أن يتسمى بها فاسم الله الخالق اسم الله الجلال والإكرام اسم الله عز وجل القديم أو صفة القديم لا يجب على الإنسان أن يتسمى بهذه أو أن يسمي نفسه بهذه الأسماء لكن هناك أسماء الإنسان لا سم نفسه وتخلق بها، فهذا شيء محمود. وتخلق بأحلاق الله وبأسماء الله ولله الأسماء الحسنا فادعوه بها. حين تكون أنت اسم الله الحليم، حين تكون عندك حليم، فقد تخلقت باسم الله الحليم. حين يكون اسم الله الكريم، تكون إنسان ذو كرم، فقد تخلقت باسم الله الكريم. والكريم حتى لا يأخذنا الوقت أيها الأحبة الكرام الكريم اسم من أسماء الله وقد يكون الإنسان متخلق بهذا الاسم فيسمى كريم لكن لو أن الإنسان سمى نفسه كريم وظهر كرمه فإن هناك اسم لله عز وجل وهو الأكرم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلقت إنسان من علق اقرأ وربكت أكرم أكرم أكرمين سبحانه وتعالى وإذا كنا نتحدث عن الكرم أو عن عسم الله الكريم فعندنا أمران عندنا مكرم ومكرم المكرم هو الله سبحانه وتعالى هو الله سبحانه وتعالى والله عز وجل كرمك بأفضل شيء افضل شيء كرمك به ان جعلك عبده. ان جعلك عبده. افضل شيء كرمك به جعلك عبده. ونهى عن العبودية لغير الله عز وجل. ونهى عن استعباد الناس استعباد البشر. حتى لما انتشر عهد الرقيق والعبودية قبل الاسلام. جاء الاسلام ليعالج هذه القضية فجعل من كفرات الايمان عدق الرقاب. ليخرج الناس من عبادة الناس الى عبادة رب الناس. ليخرج الناس من عبادة العباد الى عبادة رب العباد. حتى لا يستعبد الناس بعضهم بعضا. لهذا ايها حبة الكرام الله عز وجل من اجمل الاشياء التي كرمنا بها ان اصطفانا واختارنا وجعل عبادا له نسجد له نركع له نتذلل له لا نركع الا لله ولا نسجد الا لله. سبحانه وتعالى. ولذلك الله عز وجل يبين لنا ذلك في القرآن الكريم في صورة الحج. ألم ترى ان الله يسجد له. يولي الله جاتنا ليه؟ لان كل الكون كل الكون عبد الله وتسند لله كله يسلم تسليما بوارز الكل بوارز الشمول والعموم لا يتخلف احد الا عند الناس الا عند الناس وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يولي الله أي ومن لم يرتسل عبودية الله من لم يمتثل ربودية الله ومن لم يسل الله وحده فقد أهان نفسه حين حكم عليها أن تكون من أهل النار فأهان نفسه وأهانها الله سبحانه وتعالى وليس لها من دون الله من نكرم ليس لها من دون الله من مكرم. الله كرم الإنسان حين قال في القرآن الكريم ولقد كرمنا بني آدم رحملناهم في البر والبحر. ورزقناهم من الطيبات. وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلات. شوف الجمال بقى. من الجمال اللي ربنا كرمك به. ان شارك في البر والبحر. سخر لك كل ما في الكون. كل ما في الكون. سخر لكم الليل والنهار. سخر لكم الشمس والقمر خاروا لكم البحر كل ما في الكون سخره المولى عز وجل إكراما لك لأنك أنت الوحيد اللي هتعبده وأنت الوحيد اللي هتسأل عن عبديتك سبحانه وتعالى إلا عرضنا الأمانة على السماوات أمانة العبودية الأمانة على السماوات والأرض والجبال فعلينا أن نحملها وأشفقنا منها مسؤولية كبيرة وأشفقنا منها وحملها الإنسان انه كان ظلوما جهولا. انه هو لزواب نفسه بهذا الحلم. ليه انه هنا انسان فينا مطالب انه يمتثل لله. ويكون عبدا لله. وهذا التشريف. وهذا التشريف شرفنا الله ان نكون عبادا لنا. شرفنا الله. حمرانا في القرض والرحم. شوف انت غلط. تركب الدبة بتاعتك تكون ايه? تقول الحمد لله الذي سخر لنا هذا. وما كنا له مقرنين يعني ما سخرناش نوز زي ما سخروا لنا. يعني كده شوف زي ما تركب الدب بتاعتك المفروض الدب تركبك. لكن هل ترعاني يقول كده كان كده. ربنا كرمك. سخر لك كل ما في الكون من هذا. تركب الدب بتاعتك وتقول الحمد لله الذي سخر لنا. له مقرنين. وانا الى ربنا لمنقلبون. شبا يا ربنا ما صخركش لهم. هدلي اية في القرآن هدلي اية في القرآن ستة اتنى ستة آية. في القرآن هدت اية واحدة تقول ان ربنا ذكر فيها انو صخرك انت يا ابن ادم ولول الله. ولول الله. والله ما آية. في القرآن يقول وصخرتك لنفسي. لكن ربنا يقول في الاحداث القنسية عبدي خلقتك لنفسي وخلقت كل شيء لك. خلقتك لنفسي وخلقت كل شيء لك. لهذا ايها الحبة الكرام الانسان حين يسجد لله فذلك تكريم من الله للانسان. انما الناس اللي بتستعظم انها تسرق لله وانه يقول له انت هنت نفسك يا وما يهن الله فليس فما له من مكرم. لذلك ايها لا الكرام سخر لك كل ما في الكون ولم يسخرك انت لأحد. سبحانه اكراما لك اكراما لك رفع قدرك رفع قدرك انت انسان كريم كرمك الله عز وجل لهذا كلمة كريم الناس فهموها فهما خاطئا. في حياتنا الدنيوية. يقول لك انسان كريم لان ما شاء الله لما يجينه ضيف بيعمل له لمحد الشاف ولا حد سمع عنه. هذا الكرم. فهمنا الكرم هو كرم الضيافة. وقراء الضعيف. فهمنا الكرم على انك انت تديني فلوسة وانت تتكلمي ولا انت تطعمني ولا تشربني. لا لكن الكرم ايها الاحبة الكرام. عرفه العلماء. الكرمة هو كل صفة محمودة يرفع بها قدر الانسان عند الله وعند الناس. كل صفة محمودة. حلمك كرم. ودك كرم. بشاشة وجهك كرم. عفوك وصفحك عن الناس كرم اخلاك منك. كرم اخلاك كرم. ليلة في التعابل الناس عن كرم في الضيافة. لكن الله عز وجل يبين لنا غير ذلك ان صفات الانسان بكلمة كرم هي صفة اخلاق وليس صفة بطون وليس صفة موائد وليس صفة مشروبات. هي صفة اخلاق يتخلق بها الانسان الانسان في هذه الحال يكون انسان كريم. ربنا سمى نفسه كريم ليه؟ ربنا لو ان الناس جميعا سأل الله في صعيد واحد لأعطى لا كنا منهم مسألة دون ان يوقف ذلك من خزائنه شيئا. ولذلك ايها الحبة الكرام عبدي لا تخف من ضيق ما تخشى من ضيق الرزق خزائنين لا تنفذوا. ابدا. اذا ربنا كريم. ربك ايه? ربك اذا كان المسالة مسالة مانديات. لكن ربنا رضلنا في كلمة كريم. كأنه كريم يا اخوانا لها اكثر من معنى. كرم. كرم في النسب. شوف اسمع سيدنا النبي وقليل لك. كرم في النسب. اذا انسان نسبه شريف فهذا انسان كريم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن سيدنا يوسف الكريم ابن الكريم ابن الكريم, ابن الكريم. ابن يعقوب ابن اسحاق ابن الرهيم زرية بعضها من بعض زرية بعضها من بعض هذا كلم هذا كرم. نسب شريف نسب طاهر انسان لا يدنس نفسه ولو كان الكرم في, في الطعام والشراب فحسب لما رأينا الياقوت والماس يسمى بالحجر الكريم. الياقوت والماس يسمى بالحجر الكريم. اسم كريم ليه؟ هل هناك شيء لحد الآن يقتل الناس أبدا؟ لكن منظره لطيف، منمسه ناعم، لا يحمل غبارا، لا يدنس، له رونق، له كذا وكذا هكذا يسمى الحجر الكريم. أيها الأحبة الكرام، هناك الإنسان، هناك مكرم مكرم وهو الله سبحانه وتعالى، وهناك مكرم وهو الإنسان، وهو الإنسان من اللي بيكرمك؟ الله. وسائل التكريم. تعال شوف بسرعة كده عشان الوقت بيسرع بنا. وسائل التكريم ربنا لما اختارك من عبود سبحانه وتعالى اسجد لك كل من في الكون منزعن كنت. حتى الملائكة اسجدها لك منزعن كنت مطفة في زهرها بك هذا لم يسجد لك الملائكة? وهم لا يعصون الله ما يمرهم يفعلون ما يمرون. وانت بتعصى ربك سبحانه وتعالى. لم يسجد المونة انت تأكر المخلوق. أكرم مخلوق. النبي صلى الله عليه وسلم ينظر الى الكعبة. ينظر الى الكعبة. ويقول لحرمة دم المسلم اشد حرمة عند الله منك. من الكعبة المسلم. أشد حرمة عند الله من حرمة الكعبة. لو ان الكعبة هدمت عشرات المرات لكان هون عند الله من إراقة دم المسلم. هو عند الله. من الراقة دم مصنع. لذلك ايها الاحبة الكرام هذا الانسان مكرم من قبل الله. تكريمة من قبل الله ايه? انت تزل لله سبحانه وتعالى? تزل لله? تتعاربت خد وسائل التكريم السريعة. الحسنة عند الله مع انسانها. اليس هذا الكرام? من همه لها حسنا. تقدر تدي الواحد اجر هذا شيء مشتغلوش. الله عز وجل يقول لك مجرد ما تشوف نيتك. انك انت عاستيع بالخير. وما ما تتوبوش بس تبصادق في النية. يكتب لك بحسنة. ومن فعلها كتبت له عشر حسنات. والله يضاعف رأي الى السبع والله من هم بسيئة ولم يفعلها. سيئة كان هي من نصيبه ما عملهاش. تكتب له حسنا. أليس يذكر من الله علينا? من هم سيات وفعلها تكتب له سيئة وحيدة. دخلنا زي الحسن بعشرة. عشر سيئة بل زي العشر حسنات. وقال لك لا سيئة وحيدة. ومن استغفرها غفرتها له. سبحان الله. أليس هذا كرم من الله? الله هذا جاء حين تتوب وأنت مزنف. وهذه بشارة يا شباب. يا شباب الله. يا من عصيت الكثير يا رجال يا ما شاربتم عن الله. كشراد الباقين عن اهله. اليس من كرم الله انك اذا تبت وكنت صادق مع الله في التوبة. الله يبدي سيئاتك حسنات. اليس هذا كرم الله. يبدي كل سيئاتك حسنات. كينك ما عصدش ربنا ولا سبب. يبدي كل سيئاتك حسنات. أليس من كرم الله عزيزي. ان الانسان اذا فعل سيئة واتبعها في حسنة. الحسنة تمح السيئة? طب واذا فعل بعد السيئة حسنة وقرأة. هذه السيئة تمح الحسن ابدا. السيئة لا تمح الحسن بل ان الحسنة هي التي تمح السيئة. اليس هذا من كرم الله? اليس هذا من كرم الله علينا? اسمعوا من القرآن. القرآن إلى لتكريم الإنسان في الآخرة تكريم الإنسان في الآخرة يا أخوة مر من آل يسين لما جاءه الموت وكشف الله له الغطاء عن بصره فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وراء مكانته في الجنة قال يا ليت قوم يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين مكرم بس تعالوا نشوف انتا عند ربنا في الجنة بايه. اقرأوا كده سورة المعارج. اقرأوا سورة المعارج يا اخوة. ان الانسان خلقها لوعا. اذا مساهم الشر ليزوعة. واذا مساهم الخير منوعا. الا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. اول صفة من التكريب في الاخيرة. انو داوم على الصلاة. الذين هم على صلاتهم دائمون. والذين هم في اموال والذين في اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم الحاله الثانيه والذين يصدقون بيوم الدين عارف ان فيه هيتحاسب فيه والذين هم من عذاب ربهم مشفقون خايفين عذاب ربهم قاعد خايف طول الدنيا والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير ممنون والذين هم الفروجين حافظون مش عامل العملية مشاع مطلوبه عنده مشاع يزني وقت ما يزني ويشرب وقت ما يشرب ويصر مع غسله مش مشكلة وذلش تيجي تتكلم معاها ما مل العلاج حق لا تتكلم والذين هم الفروجين حافظون إلا على زواجهم أو ما ملكت أي منو فإنما غير والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهادات هينون والذين هم على صلاطين محافظون. شوف ربنا عز جل يقول ايه ما هذا? والأولئك في جنات مكرمون. مكرمون. حط تحت كلمة مكرمون ديت اشي من الخط. تكريمك يا اخي كريم. يوم ان تدخل الجنة. يوم ان تدخل الجنة. يوم ان تسترج الجائزة الكبرى. ليس الجائزة الفوازير. التي تفسد رمضان على الناس. وتضلل للعقول. وتفسد القلوب. ليست هذه الجائزة. ويعطوها الجائزة جائزة الفوزير. فوزير رمضان. ليست هذه هي الجائزة. انما الجائزة يوم تاخذ كتابك. فترفعه على رؤوس الاشهاد يمينك. هو اقرأوا كتابي. اني ظلمت اني مراقم حسابيا ربنا يقول فهو في عيشة راضية. هذا يا اخوة. هذا هو التكريم. اما كن في جنة عالية. لا تسمعوا فيها لاغية. لا تسمعوا فيها قطوف وادانية. كلوا واشربوا هنيا بما اسلفتم في الايام الخالية. حين تكون في الجنة حين تزعزع عن النار وتدخل الجنة ومن فرنزح زراحة عن النار ودخلها الجنة فقد فار تدخل ولو اقل درجة في الجنة. <تصفيق> هذا هو التكريم الذي يجب على الانسان ان يستعد له وان نفسه له بيناد الله سبحانه وتعالى. ايها الاحبة الكرام ان وسائل التكريم عند الانسان في الدنيا نأخذ من جس اسم الله الكريم اخلاق نتخلق بها. قالوا ان من الاخلاق التي يجب ان يتخلق بها الانسان من صفات الكرم. يقول لك الكريم واذا قدر عفا ودي اللي احنا عاوزين نتخلق بيها بقى عندنا كرم اخلاق نخلي عندنا كرامه اخلاق واحز ظلمني وانا قادر ينتقم منه نعفو عنه ده رديثي النبي نبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله من يحاسبنا يوم القيامه قال الله الله يحاسبنا. قال الله يحاسبنا. فرح رجلا. فرحان مبسوط. الله يحاسبنا. فلما لجا مبسوط فرحان. قال لماذا? ليه فرحان له? قال ان الكريم اذا قدر عفر. الكريم اذا قدر عفر. سبحانه وبين بعضين. ويبكي النبي عند هذه المقولة ويقول اعباد الله اتقوا الله ما اصلحوا ذات بينكم. سإن الله يصلح بين العبادة والقيامة. ربنا من ينشع عليه المواحد في الهنم ابدا. ربنا من ينشع عليه ابدا. لأن ربنا من اي قضية العبودية فانحت في الانتحان فتستحق التكريم على رؤوسنا الشادي يوم القيامة لهذا ايها الحبه قال الرجل الله يحاسبنا قال الله يحاسبنا فرح الرجل لان الكريم اذا قدر عفا الكريم اذا قدر عفا من شماة الكرم ان تستر العيبة وان تخفي تخفي وان تستر ان تغفل الزنب وان تخفي العيبة مشكلة. او يكون في بينه بينك مشكلة. وكان بيننا بين بعضين احب. من صفات الكرم انك انت مترمنش مرة واحدة. من صفات الكرم من كلم اخراجك انك انت مطلحش كل عيوبي مرة واحد عشرين انا يومين من صفات الكرم انك تستو علي عيوبي. وتغفر لي زنوبي. وتغفر لي زنوبي. قرأته وانا احطر الخطبة. معنى جميل جدا ورد ان امرأة أن زادت الى مفتي من مفتي من, من دار الافتاء في, في احد الدول العربية وهي امرأة كبيرة في السن شوف الجمال شوف الجمال يا اخو مرأة كبيرة في السن راحت تفتي المفتي في مسألة ويبدو ان عندها مرض في بطنها فعندها ريح في بطنها وهي تجلس مع الشيخة وتمشي خلفه فخرج منها ريح قوية فتحرجت المرأة شوف السلوكيات بعد شوف الكارم الأخلاق لو تحصل معي واحد فين نمسك طبر وزمارة والنفث مريض بالكامل ونفضح فيه أسطر يا الله كم ها من صدر مسلمة وسددت في اسم الله ستين من سافر المشري ما سترى الله في الدنيا في هذا الشيخ اكرمه الله وجد حرجا من المرأة. حرج شديد. فاراد ان يخفي هذا الحرج. فقال انه ما اسمك ايما الاخت. فقالت اسم فلانة. فقال ارفعي صوتك لانا سمعي سقيق. ارفعي صوتك لانا سمعي ايه? انا لا اسمع جيدا. ارفاعي صوتك. علي الله ان انا ما سمعتش الريح اللي خرج منك ما تمحرديش. ارفاعي صوتك انا سمعي سقير. من سطر مسلما في الدنيا. في الدنيا ستره الله يوما يحشر الناس وحفاة براه. مسترك ربنا يوما تحشر حفاة العراه. شايفين المعالي الجريدة? ليس من من اخلاق ان تفتش عن المعلوم الناس. ليس من من اخلاق ان تأكل احرق ما اخلك ليس من من اخلاق ان ترشي على في المجتمع ليس منكر من اخلاق ان تلقى على المئمة بين الناس انك لا تصف لا تنشر عيبا لاحد ولا تكشف ستر لاحد ولو كان بعد الموت لو واحد مستعملك على سر ومات بتقولش ما هو مات بقى والعمليه خلصت لا سيدنا حذيفه من اليمن كان صاحب سر الرسول الله اسر اليه النبي ب17 واحد من المنافقين سبع عشر رجل من المنافقين وعهد على نفسه الا يصلي على احد منهم ما القرآن قال كده اقتداءا بالرسول الله جاءت عمر بن الخطاب وهو امير المؤمنين قائد وخزيف جندي عنده قولي عليه يقول له استحلفك بالله يا حذيفه هذا بلغني قال لي قلص عليك ولا شويه فهمني هو عمال كده ليه م... انت وحشته النهار النار حد زي تيدي رايح كده بقى بتاع بقى بتاع خد انت من هنا انت ما تسمعش الكلام انت مرة زي اللي مش عارفين ده وكشقهه الضله وعلى عطله بكفه مع السلامه منتظر الرد بعد كده يستقبلك استقبال حار منتظر الرد يستقبلك بعد كده منتظر الرد لو حبت انتظر الوادي يبتسم في كوتشا بتاني؟ الأخطاء احنا نتعلم من خلال الأخطاء خلق عرسولنا صلى الله عليه وسلم كان علمنا درس اليدلية احنا نمش في الشارع بلاجع عيص ويبن السلام بحيزة الزيتان امي بنعلم بنقاباك لو جاد السلام عليكم مرودش علي السلام الوالد يجد السلام عليكم ويجاد السلام أنا ساعات بمشيك الشارع بتلاقي إياه صغيرة كده ساعم عليك أمو الشيخ ساعم عليك أمو الشيخ بنوبه فرحاني أنا بنوبه فرحان ممسوط ربط عليه الزلام أخي محضاك إيه الفرح بداي؟ فرحاني أنا بهذا التلاتي أنا فرحان ممسوط أولا لأني دي ولد صغير وعرف الشيخ أحسن مكان أعرفه حاجة في كنايب وأنا صح أو تمام كده؟ قالها رقم 2 الولد لو عارف الشيء عرف ان في حاجه اسمها مسك صح رقم 3 الولد صغير وبيطلع كلمه السلام السلام اسم من اسماء الله السلام اسم من اسماء الله وتحيه للجن ده من نعرفها ما تخافش عليه صحابه انما وادي اللي مسك لك التليفون واقول لك نبعدوا خلاص من كل الباطل والباطل فتشوا با... تستيقوا <تصفيق> ايه اللي مسينا فيها ماشي نتعاون مع بعض هذا المال هذه اللغه نحترم ونحترم لغته ماشي لكن إحنا كمسلمين مع بعض عندنا نحترم لغه مع بعض صح خلينا وزياده اخواننا الالماد ما بيحترموا اديه من العاقله بتاعتهم بيني وبين احنا طبعا بنحترم بعض ونحترم ما اعتقدت الديانات دين المسيحي والاسلام بنحترمهم ديانات مع الناس بنحترم بعض وحضره المدام وعمر السيد صغير زي ما زي ما كده هو عامل زي الوادي السبير عن زي خزان ويب مش عارل وده ليسخر بقولتوش عام زيخ خزان ويب اللي تصبهول وفوق هتلقيهم حالفية بتاحت اللي هتعب هو اللي من هو اللي من ألساب من اللي بتخل من الشيخ بس ناس نزلت معي ع author önмиا بصابوم ميةماorb وواخده ادmat واخده ومجاخد الناlu نا واقضOr ايقا نو نشد اخده ففنور هو اللي بتاع الوزير اللي فوق هو اللي مستخدمه بتاعها فشوف تحت على بي في شوف اللي تحت على بي في وخد بالك هو لا منتصر من اللي بيلعب تحت حاله صح ولا لا من كان له صديق فليتصالح انزل تعمل نفسك انت عايز صغير زي وخد بالك انزل العب هاجي العب بالدوت ده العب معايا شويه لا مشكله البتاع ال ال اسمها لا لا يهمش شام دلدودة عم تعتقدين ورش شامسي تبناليك عقل اللي على التمسان اللي على القطن هذه اللي بعملها بالقطن والقماجدي اسمها ايه اسمها اسمها ايه اه بابا دولة كده الله سهلا مره على اطفال يلعبوه مره على اطفال قال فضائل عليكم يا السلام عليكم يا